Hıfz Korunma Ayetleri Bismillahirrahmanirrahim Hafızu ala salavati ve salatil vüsta ve qumulillahi qanitin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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء واحفظوا أيمانكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم عن صلاتهم يحافظون وما أنا عليكم بحفيظ وما جعلناك عليهم حفيظة والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن ربي على كل شيء حفيظ وإنا له لحافظون فالله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، وما كنا للغيب حافظين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظناها من كل شيطان الرجيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، وهم عن آياتها معرضون، وكنا لهم حافظين والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن فالحافظين فروجهم والحافظات وربك على كل شيء حفيظ فحفظا من كل شيطان مارد وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون وإن عليكم لحافظين وما أرسل عليهم حافظين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ فقدرنا فنعم القادرون